آمين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين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 إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لذنه أجرا عظيما يا أيها الذين آم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يَوْمَئِذٍ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَُّهََّينَ آمَلُوا لَا تَقُرَبُ الصَّلاةَ وَأَنتُ سُكَرَ حََّ تَعلَمُ مَا تَقُلونَ وَلا جُُبًَا إِللاا عَابِ سَبل وَلَا جُُبًَا إِللاا عَابِر سَبِيٍ حََّ تَغتَسِلُ وَإِن كُنتُم ربَ أَو علىى سَفرَرٍ أَجَحَدُم مِنكُم مِنَ الغائِطِ أَلَ أو مَسْتُم أَوْلا مَسْتُ النِسَ أَفَلَم تَجد مَا أَم فَتَيَمَّمُ صَعيدَ طَبَ فَمصَحوا بِوجُهِكُم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطُمِسَ وَجُوهًا فَنَرُدَّهَا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْدِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إن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 اللہ اکبر